هو كالذي مر على قرية وهي قرية على على عروشها <تصفيق> قال أما يقي هذه الله بعد موتها تامن ثم ماذا عسى كم لبتت قال لبتت يوما أو بعض يوم قال بل لبتت مئة غامل تسمى وانظر إلى عبارك ولنجعلك آية للناس. الى قمارك ولنجغلك آية فلنات وانظر إلى العظام وَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قال إبراهيم رب أليلي كيف تعيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي <تصفيق> وَإِذْ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى وَنَ إِنَّ قَلْبِي الله سبحانه ربنا دعنا فيري طال سونا الىك, بصرنى إليك واغلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن فاخذ أربعة من الطوير ففرهن, ففرهن إليك ثم جغل كل جبل منه ان الله عزيز حكيم الذين ينفقون في سبيل الله يا من انبتت سبع سلام في كل سنغول علي. فالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما من خوف عليهم ولاهم يحزنون صدق الله العظيم